مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ تَأَخَّرْنَا لَهُ فِيهَا أَمَّا مَن شَاءَ أَلَّهُ نُرِيدُهُ سُمًّا جَعَلْنَاهُ جَهَنَّمَ وَمَا يَصْلَىٰ ثم جعلنا له جهنم يصل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 قُل لَنُمِدَّهُمْ بِأُلَٰئِكَ وَأُلَٰئِكَ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفع لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَنْظُومًا مَّخْذُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كِبْرَاءَ هَذَا مَا وَكَلَهُما فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِ ضَلَالُهُ مَا جَنَاحَ أَنذَلّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْبُ الرَّحْمَٰنِ كَمَا وَلَمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين சீன